ونحن ا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ندخل في قسم جديد من أ ق س ا م هذه ا ل م ا د ة وهو القوادر ولقد ذكرت لكم في ب د ا ي ة المحاضرات أ ن هذا المقرر الدراسي في القياس يتضمن ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل أ ر ك ا ن القياس القسم الثاني مشارك العله القسم الثالث قوادف ا ل ع ل ة ومعنى قوادف ا ل ع ل ة أ ي ما يقدح في ا ل ع ل ة أ ي ممتلات ا ل ع ل ة المقصود ممتلات ا ل ع ش التي ت ب ت ل ا ل ع ل ة تمام وهذا الباب باب ممتلات ا ل ع ل ة ع ب ا ر ة عن ركز معين تمام كان السابقون في هذا الباب يدمرون ا ل أ ش ي ا ء التي ت ب ت ل ا ل ع ل ي ة أ ش ي ا ء ب س ي ط ة جدا ينبغي ل ل م ج ت ه ي أ ن يحترز عنها ل أ ن ه ا تبطن العلم ثم لما جاء ا ل م ت أ خ ر و ن وتوسعوا في هذا الجانب توسعا لماذا ل ك ث ر ة الجدل و ل أ ن ه نتج عن هذا العلم وعن هذا الفن المسمى بالأصول الفن يسمى بفن الجدل. ولهذا ع فالنظر في القوادح ا ل آ ن على حسب ما سندرسه ع ب ا ر ة عن فن الجدل وعلم الجدل ع ب ا ر ة عن مناظرات واعتراضات ترد ي وكيف كيف نجيب عن هذه الاعتراضات الوالده ة تمام لما يعترض لما بكذا تريد عليك عليك تريد ذ ا فن جدل منبثق عن علم ا ل ع ص و ل يسمى فن العيش ا ل ج د ل سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى عليه في كتابه المصطفى لم يذكر شيئا من هذه القوارب وقال انها فن جدلي خاص خاضع لاصلاحات المناطق و الجدريين فلا نطيل على باحث اصول ا ل ف ق ه المنيب تعلم ط ر ي ق ة الاجتهاد فلا ن ص ل ه بل له مجال آ خ ر و مبحث آ خ ر و لهذا لم يذكر القوادح سيدنا الغزالي في العش في المستشفى ركزوا معي ه ن ا أ ق و ل ل ك م هذا ع ب ا ر ة القوادح هذا ع ب ا ر ة عن يعني تدريب وتمريض هذا أ ن ا في الاختبار يعني الفصله ان شاء الله اقسم الاختبار ث ل ا ث ة أ ق س ا م عشرين عشرين عشرين تمام كل ثلث له عشرين د ر ب ب ا د ع ل سؤال أ و ل ا ب ت ك ل م أ س ئ ل ه تتعلق ب أ ر ك ا ن ه ا القياس ثم أ س ئ ل ه تتعلق بمسالك ثم أ س ئ ل ه تتعلق بمسالك العلم كل واحد منهم من عشرين إ سندرس فالواحد منكم يتابع نحن يعني يركز يعني ع ب ا ر ة عن يعني مبحث جدري خاص يعني واحد منكم لما الدار يقعد الدار يتمرن ق ع د ي يكون النقد هذا كذا ي ك ع ا معناه كذا مثاله كذا تمام الجواب على هذا ايش جوهر يعني ايش جوهر هذا النقد ج و ه ر ه كذا إ ذ ن كيف نجيب عنه الجواب عنه واحد اثنين ث م بعد ذلك مسائل ج د ل ي ة تاتي ج ي م س ئ ل معنا س ا ئ ل جدلية تأتي م إن, ان شاء الله تعالى ارجع إ ل ى الكلام في الجدل هذا فن الجدل امام ف ن المستقل انبثق عن علم ا ل أ ص و ل كما ذكر ذلك ا ل إ م ا م ابن خلدون في مقدمته لما تكلم عن مباحث العلوم ذكر انبثاق علم الجدل عن فن الاصول وقد الفت فيه مؤلفات منها ما هو موجود ومنها ما هو موجود اما ما هو موجود فمن أ ع ظ م ه ا كتاب ا ل ك ا ف ي ة في الجدل فهذا ا ل إ م ا م ا ل ح ر م ي موجود مطبوع بالجدل ا ل ك ا ف ي ة في الجدل أ ي ض ا كتاب ه أ ب و إ س ح ا ق الشرازي اسمه ا ل م ع و ن ة في الجدل اسمه إيه؟ ا ل م ع و ن ة في الجدل كتاب المعونه في الجدل أ ب و إ س ح ا ق إ ب ر ا ه ي م بن علي بن يوسف الفيل وجاباته الشرازي عن س ي ن ا أ ب و إ س ح ا ق الشرازي صاحب ا ل م ح ت ل له كتب في ا ل أ ص و ل مثل كتاب ا ل ت ب ص ر ة وله كتاب تمام في الجدل اسمه ا ل م ع و ن ة في الجدل ا ل م ع و ن ة في إ ي ج أ ي ض ا ً ابن عقيل الحنبلي ابن عقيل الحنبلي أ ي ض ا ً له كتاب في الجدل أ ي ض ا الطوفي له كتاب في الجدل و بعضهم يذكر بعض م ش ا ئ ل علم الجدل في علم اصول الفقه مثلما فعل ابن الحاجب فما في كتابي منتهى السوء و الامل بعلمي ا ل أ ص و ل و الجدل سنة احنا منه. ان ا مختلفات انتم ان منه شاء الله تتوسعون في علم الجدل ا و ل د ا س تتوسعون اصولي, دلاسات اصولي كلها بعلم اداب البحث ا ل م ا باتاتي ة معك في س ن ة خامسه ة ان شاء ل ل دعونا ن ب د أ في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ف ي ن قوادح العله أ و ل قادح يعني ي ب ت ل ا ل ع ل ة ا ذ ر و ب انتم اذا بطلت ا ل ع ل ة بطل القياس او لا بطل القياس ل أ ن ا ل ع ل ة هي اساس القياس تمام يعني ا ل آ ن المعترض يعترض على ا ل خ ص م و ي ق و ل و علتك هذه فيها قادح ما هو هذا القادح الان بل بينهم و ل قادح من قوادح ا ل ع ل ة يسمى النقد ا ي ش سماه النقر يبين ان عله هذي هذي يقول لك علتك فيها ع ل ة ا ي ش ا سمه ع ل ة هذا يسمونها ل ن يسمونه ق ر اول عله تسمى بماذا بالنقر النقر النقر ضد الابرار ماذا ايها النقر يعني, يعني تخلف الحكم عند وجود ا ل ع ل ة وجدت العله ولم يوجد الحكم تمام يعني هذا نسميه ايش؟ نسميه النقد ايش نسميه النقد ركز معي بسم الله مثال بسيط تقدم معنا ركز معي إ ذ ن هذا هو تعريف النقد ا م ع ن النقد يعني تخلف الحكم عند وجود العلم مثلا لو ا ف ن ا المستدل قال ع ن ا ل ك ت و بالقصاص تمام بالقتل المستدل افضل العله ح ق ا ل ق ت ل القتل ع ا الابتون تمام؟ ا م ل ل انا ل ع م عامد ل ا ل تمام؟ قال ليش ع د و ا ب هذه ع ل ة منقوبه ايش الناقض ايش وجد القتل ا ل ع م ل العدوان و ا ب س م ا ع ي ل في قتل أ ب ي ابنه ولم يوجد ا ل ق ص ص هذا نقضه و ل ذ ا نحق له وجدت العله ولم يوجد ل ه ا الحب تمام هذا نقضه تخلى بل ا ل ك م عند وجود العله صاحب لان صاحب كتاب أ ظ فلأن هذا, هذا النخب مختلف ي بيننا وبين ا ل ح ل ف ي ن الحلفيين ما في عندهم خالق العله اسمهم النخب عندهم حادث اسمها تخصيص العلم ل أ ن ه م هم أ ه ل الاستثناءات لولا الحلفيين بحادث ا ع ن د ه م الاستحساب تمام وللاستحسان ا ع ل والقواعد م ماذا؟ و ه ا س والاستحسان هذا ع ب ا ر ة عن تخصيص للعلم لانه اول ح ا ج ة هذه بيننا وبين ا ل ح ن ف ي ة فيها ث ل ا ث ة هذا النفض وحده النفض للعلم القوادح اي هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل ع ل ة كان الدليل أ و غيرها منها تخلف الحكم عن ا ل ع ل ة المستنبطه ان كان التخلف بلا مانع أ و ف ر د شرط في ا ل أ ص ح ب ب أ ن وجدت في بعض صور بدون الحكم ل أ ن ه ا لو كانت ع ل ة للحكم لثبت حينئذ بخلاف ا ل م ن ص و ص ة إ ذ لا نقض معها كما بينته في ا ل ح ا ش ي ة و بخلاف ما إ ذ ا كان التخلف لمانع أ و فقد شرط ل أ ن ا ل ع ل ة عند التخلف تجامع ك ل منهما وهذا ما اختاره ابن حاجب وغيره من المحققين و عليه يحمل إ ت ل ا ق الشافعي القدح بالتخلف وقيل يقدح مطلقا ورجح هو ا ل أ ص ل إ ذ لو صحت العليه مع التخلف للازم الحكم في س و ر ة التخلف ض ر و ر ة استلزام ا ل ع ل ة لمعلولها وقيل لا يقدح مطلقا وقال به أ ك ث ر ا ل ح ن ف ي ة وسموه ت خ س ي ص ا ل ع ل ة وقيل يقدح في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة دون المنصوص وقيل عكسه وقيل يقدح إ ل ا أ ن يكون لمانع أ و فقد شرط وعليه أ ك ث ر فقهائنا وقيل غير ذلك والخلف في ا ل ق د ه مع نبي خلافا لابن حاج ومن تبعه في قولهم انه لفظي مبني على تفسير ا ل ع ل ة إ ن فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجود وجوده وجود الحكم فالتخلف قادح أ و بالباعث أ و بالمعرف فلا ومن فروعه أ ي فروي أ ن الخلف معندي ج الانقطاع ل ل م س ت د ل فيحصل إ ن قدح التخلف والا فلا يحصل ويسمع قوله اردت ا ل ع ل ي ة في غ ي ر ما حصل فيه التخلف وانخرام ا ل م ن ا س ب ة ب م ف س د ة فيحصل إ ن قدح التخلف و إ ل ا فلا لكن ينتفي الحكم لوجود المانع وغيرهما بالرفع أ ي غير ا ل م س ك و ل ي ن كتخصيص ا ل ع ل ة فيمتنع إ ن قدح التخلف و إ ل ا فلا نعم مبحث أحب القوادح تكذي هذا قال القوادح هذا قال مبحث وهي ما يفتح في الدليل ع ل ة ً كان الدليل او غيرها سواء كان الدليل عله ة او سواء كان غير عله مثل فرع او اصل تمام قال بعضهم القوادف هنا وهو صنيع في كتب الجدل هو ما يفتح في الدليل مطلقا سواء كان الدليل قياس ا الدليل غير قياس وعليه هذه الكتب المعونه في الجدل ياتي لك بالاعتراضات الواردة على سائل الأدلة ا على ل ر ع ش ياتي لك بالاعتراضات ا ل و ا ر د ة على س ا ئ ل ا ل أ د ل ة الشرعيه مثلا ً أن هذا بين يديك م ا باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس وتكلم لك على الاعتراضات تمام؟ والكلام عليه من و ج و د أ ح د ه ا من ج ه ة الرد الاعتراض ا ل أ و ل وهو من ج ه ة ا ل ف ا ت القياس بجميع ا ل ا ح ك ا م وجواب أ ن ي ق ا ل أ ن هذا أ ص ل من أ ص و ل الدين ف إ ن لم تشند لدللت عليه والثاني من ج ه ة تكون ا ل م ا ل قياس وهكذا اعتراضات هذا ع ب ا ر ة عن اعتراضات في شاير ا ل أ ب و ا ب هذا اعتراضات في شاير ش في ا ل أ ب و ا ب اذا قولوا هنا القوادح أ ي هذا مبحثها وهو ما يقدح في الدليل ع ل ة كان الدليل وغيرها يعني س و ا ن القوادح على القياس تمام وهنا خصص القوادح بالقوادح ا ل ع ل ة تمام و إ ن م ا القوادح التي تناقش في علم الجدل هي قوادح واعتراضات تورد في سائر على سائر ا ل أ د ل ة على سائر ا ل أ ش ا د ل ة طيب منها و بيت كلنا م ج م و ع ة ك ب ي ر ة منها في هذا الكتاب أ و ل مانع من الاعتراض من الاعتراضات و أ و ل قادح سميناه اشف النقر ايش يسمى النقر هذا هو ت س م ي ة المتقدمين يسمونه النقر تمام يسمونه النقر حتى هنا مثلا سماها النقر وهو وجود ا ل ع ل ة ولا حب وجود ا ل ع ل ة ولا ولا حب تمام وهذا النقر يعني باختصار إ ن م ا يكون قادح عند الذين لا يرون ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة أ م ا الذين يرون جواز ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة فلا يرون هذا قادرا على أ ن ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة الكلافي مقر ولهذا لو واحد منكم سوالنا بحث و ر ق ة عمل في ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ا ل أ ق و ا ل هل يجوز ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة أ م لا يجوز ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة بل سامحوا في ق ل ة المراه ل أ ن هذا بحث نادر ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة عندنا ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة عند ا ل أ ص و ل ي طيب قال منها تخلف الحكم عن العله ة اسمعوا معناه حكم يعني العلة لا ا وجدة هو أ ل ي س في قتل في قتل الوالدي ابنه أ ل م توجد ا ل ع ل ة أ ل م يوجد القتل العبد العدوان هل وجد الحكم القصص ا لا اذا هذا قادر هذا ايش قادر هذا اعتراف قلت ع ل ك هذه م و علتك ح ك م و ج د العلة صورة في هذه الصورة أنت تقول العلة, العلة هذه. هذه. م ن أنا ق و ل علتك ه ذ ه وجدت ع ة و ولم تود ج ا ل ح ك م وانت لا تقول في هذه ا ل ص و ر ة ب أ ن ه يختل ان اجاب و الا انقطع ا س ت د ل ا ل إ ان اجاب و الا انقطع ايش استدلاله لك ز م ع ي ا ل آ ن ر ك ز م ع ي ا ل آ ن بيجيب لك رايه يقول لك تخلف الحكم أه؟ عن ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة إ ذ ن أن ن ق ض ح ج ة عند شيخ ا ل إ س ل ا م في العلل أ م ا العلل ا ل م ن ص و ص ة فالتخلف ليس لك ز م ع ي التخلف فيها تمام ليس قادحا ليس ليس ق ا د ح طيب هذا واحد اذن هذا التخلف اذن تخلف الحكم ا ن ه هو عن العلل المستنبط ا أ م ا عن العلل ا ل م ن ص و ص ة فلا إ ذ ا كانت العله م ن ص و ص ة فلا تمام طيب. طيب بعدين قال إ ن كان التخلف بلا مانع او فقد شرط في ا ل أ ص ل اذا يا جماعه شيخ ا ل إ س ل ا م على ما اعتمده يرى أ ن النقض متى يكون النقض قادحا بشرطين الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون ا ل ع ل ة م س ب ط ة خرج ب ا ل ع ل ة ا ل م س ب ط ة ا ل ع ل ة ا ل م س و ر ه الشرط الثاني ت م ان م أ لا يكون التخلف لوجود مانع أ و فقد شرط هذا هو م خ ت ا ر ه شيخ الاسلام هذا هو ر أ ي شيخ ا ل إ س ل ا م إ ذ ن هذا هو راي شيخ الاسلام واضح راي شيخ ا ل إ س ل ا م إ ن النقض يكون قادح بهذه الضابطين و أ ن يكون ذلك في العلاج ا ل م س ت ب ط ة خلاف العلاج ا ل م ن ص و ص ة و أ ن ل ا يكون التخلف لوجود مانع أ و فقد شرط ف إ ن كان لوجود مانع أ و فقد شرط فلا يعد هذا نقضا ل ا يعد ه ذ ا نقضا وإذا لم يعد نقضا ف إ ن ه لا يعد قادحا قال اسمع قال ا ل آ ن بيبين لك صورتها ب أ ن ه ا ل ت ف س ي ر ي ة بيبين لك ص و ر ت ليش النقل ب أ ن وجدت في بعض صور بدون الحكم لما ياتي المعترض و ياتي ب ص و ر ة وجدت فيها ا ل ع ل ة ولم يوجد فيها الحكم لا نقل قال ب أ ن وجدت في بعض صور بدون الحكم ما السبب قال ل أ ن ه ا لو كانت ع ل ة للحكم لثبت حين إذن لانها ذ ن ن ل أ أ ي ا ل ع ل ة تمام لو كانت ع ل ة للحكم لثبت حينئذ ن حينئذ ن في هذه ا ل ص و ر ة ل أ ن ه يلزم من وجود ا ل ع ل ة وجود له الحكم ولا يلزم من انتفاء ا ل ع ل ة انتفاء الحكم بناء على جواز ا ت ع د د ل ى العلل تمام ما ا ش ت ر ط ا ل ا ق ت ل ا في ا ل ع ل ة الانعكاس ا ل ع ل ة ما ا ش ت ر ط لماذا بناء على جواز ا ت ع د د ليش فهو ع د د العلل ت م ا م الانعكاس العلل ما ي ش ت ر لكن إ ذ ا وجد العله ل وجد وجد الحكم طيب ق اسمع ل الان واضح ة قال بخلاف ا ل م ن ص و ص ة إ ذ لا نقضى معها كما بينته في ا ل ح ا ش ي العله ا ل م ن ص و ص ة هذه لا نقضى معها لماذا العله ا ل م ن ص و ص ة يعني ثبتت بالنصوص له معينه ثبتت ب ا ل ن ص و له والنص يقبل ا ل ت ق ص ي ص أ و ما يقبل ا ل ت ق ص ي ص النصيب ا هو لا غايه ت تخصيص العلم تخصيص العلم مثل تخصيص العلم العلم وهذا تخصيص معاني هذا تخصيص معاني وهذا تخصيص ا ل ف ر ت م ا م طيب قال إ ذ لا ن ح ظ معها كما بينته في الحج وبخلاف ما إ ذ ا كان التخلف لمانع أ و فقد شرط لأن ا ل ع ل ة عند التخلف تجامع كل م ن ه م يعني ا ل ع ل ة م و ج و د ة ا ل ع ل ة إيش؟ العلة تكون م و ج و د ة مع المانع وموجوده عند فقد, فقد الشرط ولكن لا أ ث ر لها لوجود المانع أو فقد الله او أ فقد الشرط هذا ر أ ي ك يا شيخ ا ل إ س ل ا م نعم هذا هو ر أ ي شيخ ا ل إ س ل ا م قال وهذا مختاره ابن الحاج وغيره من المحقق قال و عليه يحمل إ ط ل ا ق الشافعي القدح في التخلف يعني الشافعي أ ط ل ق في مناظراته وقيسته ا أ ن النقضه قادمه لكن كلام الشافعي محمول على هل على أ ن ه هذا في العلل ا ل م س ت ن ب ط ة و على أ ن ه اذا لم يكون التخلف تمام بلا أ ن يكون التخلف بلا مانع ولا فقد ش ولا فقدش ط ي ب قال وقيل يقدح في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة دون ا ل م ن ص و ص ة ا ل آ ن بالادر ا أ ى ق و ا ل قلنا ك م في إ ر ش ا د يذكرون هنا ذكر خمسه عشر مذهبا في النخض هذا هل هو قادح ن ام يعني في ا لا ب ح ر يعني كلام كثير جدا ً يعني حول, حول النقل, النقل. طيب القول الثاني قال وقيل يقدح مطلقا وقيل يقدح مطلقا سواء كان في العلل ا ل م س ت ن ب ط ة والعلل ليش؟ المنصوص قال ورجحه الاصل من رجحه يعني تاجدين ا ل بجمع ا ل ت و ب لماذا ايش نبيله لا إذ لو إذ ل صحت العله ا ل التخل... ع ل ي ة مع التخلف ل ا لزم الحكم في ص و ر ة التخلف ض ر و ر ة استسلام ا ل ع ل ة المعلوله ق ا ل العله ة السسم ا ل م ع ل و ل العله السسم المعلوله و إ ذ ا قلنا ان ا ل ع ل ة ما بطلت معناها انه وجد الحكم في ص صورة... و ر ة ع د م وجود ا ل ع ل ة ل أ ن العله ة تستلزم ل وجود المعلوم العلة تستلزم وجود المعلوم انظل العلية لو إذ صحت مع التخلف يعني اذا صحت ا ل ع ل ي ة مع التخلف مع ا ل تخلف وجود الحكم لا لزم الحكم في ص و ر ة التخلف ض ر و ر ة لا ب د أ ن ي ظ ه ر لا ب د لماذا ض ر و ر ة ماذا استلزام ا ل ع ل ة ل م ع ل و م ه يعني باختصار يقول هذا خادق مطلقا ليش خادق قال ل أ ن ا ا ل ع ل ة تستلزم ا ل م ع ل و م ا ل ع ل ة تستلزم ا ل م ع ل و م ما هو المعلوم الحكم له المعلوم هو ليش الحكم المعلق ها ل ع ل ه ت س ت ل س م المعلوم يعني ما دام ان هذه ع ل ة إ ذ ا تستلزم وجود ليش وجود ا ل م ع ل و م القول الثالث قال وقيل لا يقدح مطلقا أ ب د ا ليست قادر لا في العلل ا ل م ن ص و ص ة و لا في العلل ة ل ا ا ل م س ت ن ب ط ة و من قلب هذا و هذا ظ ا ي ر ا ع ص و ر قال و قال به أ ك ث ر الحنفي من يقرب منهم حنفي وسموه تخصيص العله ايش سموه تخصيص العله لما كنت تقول و ا م علتكم م ن ق و ض ة مباشره ة اردت به غير هذا خلاص <تصفيق> أ ر د ت به غيره. أردت غير هذا أردت غير بالعلة ه ل أ ن ه عنده يرى تخصيص جواز تخصيص لها و لهذا يقولنا س م ع و لهذا يقول اهما ل شرادي يقول النقض هذا يعتبر قادر عند الذين لا يرونه قال على قول من لا ي ر ى تخصيص العله اما من ي ر ى تخصيص العله خلاص بعد هذا النقض ما يعتبر, يعتبر عندهم ت ب ر ع اعتراض هذا النقض ما يعتبر عندهم اعتراض عنده اذا خلاص يعني ما دام النقض هذا عند ا ل ح ن ف ي ي ن ما يعتبرونه سقط باب التدل كله ها؟ سقطت ب ا ل ع ن ي ما تقدر تعترض عليه في أ ي قياس معناه ما, ما تقدر تعترض عليه لو اعترضت عليه من ل ن ق ل تقول لك ارتب به غيره هذا هو ا ل ت ا ر ج خ فهو انتهى تمام؟ يعني أ ن ا بس أ ر ي د من هذا الكلام اقول لكم انه لا احد يقول انه يمكن من خلال ي علم ن ي ع الخلاف وعلم ا ل ع ص و ل أ ن نصل إ ل ى ن ق ط ة و ف ا ق في ا ل ن ه ا ي ة منسمه صعب جدا صعب ن ق و طيب القول ايه بسم ل ه قال ث ل ا ث أ ر ب ع ة اذن هذا لما تسمع تخصيص ا ل ع ل ة هذا هو قال أ ر ب ع ة وقيل يقدح في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة دون ا ل م ن ص و ص ة قادح في ايش في العله ا ي ش المستنبطه اما ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة فليس قادحا فيه وقيل يقدح في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة دون ا ل ع ل ة دون العله ا ي ش المنصوص ة هذا القول الرابع يعني قادح في العله ا ل م س ص و ص ه دون العله ا ل م ص و ص ه طيب يقولون يا أ س ت ا ذ ايش الفرق بينه وبين المختار شيخ الاسلام نعم في فرق هنا بشرط ان لا يكون ا ل ت خ ل ب ا ل ا مانع او ب ق ر وهذا سواء كان مانع ا ق ط ر ما ع ت ب ر ه القول الخامس وقيل عكسه يعني يقدح في ا ل م ن ص و ص ة ا ل م س ت ن ب ط ة ما يقدح فيها القول السادس وقيل يقدح يعني م ق ل ق ب ا ل ع ل ن ا ل م ن ص و ص ة و ا ل ع ل ن لا ا ل م س ت ب ط ة إ ل ا أ ن يكون لمانع أ و فقد شرط وعليه أ ك ث ر فقهائنا ي يعني وهذا هو ل عليه العمل يعني تخلف الحكم عن العله ركز معين يعني تخلف الحكم عن ا ل ع ل ة قادر بشرط سواء كانت ا ل ع ل ة منصوصه ولا م س ت ن ب ط فرق ما في فرق ليش ل أ ن كل منهما يعني اذا قلتم هذا التخسيس معاني إذا قمت ب م ن ز ل ة تخسيس ا ل أ ل ف ا ظ نقولكم هذا بمنزله تخسيس المعاني وعموم الالفاظ م ع ن ي وعموم ا أ ل واحد وتخصيص المعاني وتخصيص الألفاظ واحد المصوصة والعلية كانت الألفاظ تقبل التخصيص تقبل, أن تقبل, أن تقبل التخصيص المستنبطة المعاني أيضاً المعاني علية الألفاظ إذا الألفاظ فلا مانع إذا لا المهم الشرط من أن فرق أ ن لا يكون هناك مانع أ و ايش فقدان شرط أ ن لا يكون هناك مانع كما الان ا ل م س ا ل لي إ ي ش معقول إ ي ش برد على المعترض الاعترض علينا معقول هنا تمام امتنع وجود الحكم في هذه ا ل م س أ ل ة لوجود مانع وهو ا ل أ ب و ه لوجود مانع وهو ا ل أ ب و ه من قنص و النقد لا يكون تمام ا ل ن ق ض لا يكون قادحا إ ل ا إ ذ ا تخلف الحكم بلا وجود مانع و ا ل آ ن وجد هنا المانع هنا وجد مانع منع من التاكد هذا الجواب عموما هذا الجواب عموما طيب دار وقيل غير ذلك قلتكم خمسه عشر قول خمسة قول. هنا مجستير اسمها ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة واثره في الفقه و ا ل أ ص و ل سالت منشتر اسمها ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة واثره في الفقه و ا ل أ ص و ل في الفقه و ا ل أ ص و ل هو يعني ذكر يعني بعض النتائج يعني بين مثلا ً قال بين مثلا ً قال يعني الخلاف يعني في ت ق س ي ص ا ل ع ل ة الخلاف أ و ل ا خلافهم في مفهوم النقد خلافهم في جواز التعليق علتين خلافهم هل عموم ا ل ع ل ة أ ق و ى من عموم القياس تمام هل ا ل ع ل ة ا ل م ط ر د ة أ و ل ى من ا ل ع ل ة التي داخلها ت ق س ي ص هذه مسائل الخلاف فيها ان بناء على الخلاف في ت ق س ي ص ا ل ع ل ة تمام هل ليش؟ تقسيص تخصيص العلم واتى ب ك ل ا م كبير جدا لما يختار هذا الموضوع بنعطيه هذا القناع ك ل ا م ط ي هذا ه هذا يطلع عليه و ي ن ب ر موجود معي في الاسبوع ب ا م ك ا ن يدخل في ا ل إ ن ت ر ن ت و يبحث عن تخصيص العلم تخصيص وتفضل فيه العلم فتبك رقص او سوي بحث نقض العلم نقض العلم و ا ح د منكم يفكر فيه سبحان الله قد يعمل بعدين يتوسع فيه لما يعمل م ا ل س ي ر ة و ك ب ت و ر ا يتوسع في هذا الموضوع في المستقبل ان شاء الله المهم ان ا ل م س أ ل ة هذه ليست م س أ ل ة ليست مسألة ب س ي ط ة لو واحد يعني يجيب لنا ا ل أ ق و ا ل من كتب ا ل أ ص و ل تمام خمسه سته كتب ويعني ت ل ق ب ر ا س الحلفيه ع العلة يعده ل وهال ة ا تقسيس ق د ا أو ع ن د ن ا مطلقا تقسيس العلم ة ما يعد قادح متى هذا في هذه المسألة المهم من خمسة بلهم ثم أقوال ستة هذا هذه أنه هل فيه النقض وقونا القادح قوادح العلة هنا لنا أقوال أقوال نحن في عشر ذكر س ت ة أ ق و ا ل ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م في غ ا ي ة ا ل و ص و ل ف ي أ ق و ا ل أ خ ر ى بدليل قوله وقيله غير ذلك وقيله غير ذلك وكال ن ا أ ه م ه ا السؤال ا ل آ ن الذي جرى فيما بينهم وكسروا معي عرفتم انه في خلاف ا ل ن ق ض له هل هو من القوادح و ليس من القوادح وذكر لكم س ت ة أ ق و ا ل السؤال الذي يفرض نفسه ا ا ن هل هذا الخلاف لفظي أ م هذا الخلاف م ع ن ي هل هذا الخلاف لفظي أ م هذا الخلاف ايش معنوي هل هو خلاف لفظي أ م هو خلاف ايش معنوي القول ا ل أ و ل يقول ان الخلاف لفظي هذا خلاف لفظي كيف خلاف لفظي قال الذين قالوا انه قادح بناء على التفسير بانها المؤثر و الذين قالوا انها غير قادح بناء على التفسير بانها العلامه ذ ا خلاف ايش باختلاف لفظي القول الثاني الذي اختاره شيخ الاسلام قال له الخلاف معنوي الخلاف ايش معنوي ويترتب عليه ماذا يترتب عليه مسائل يترتب على هذا خ ل ا ف مسائل المساله الاولى انه ينقطع استدلال المستدل اذا عدز عن, عن رد الاعتراض اذا عدز عن رد الاعتراض ينقطع استدلال خلاص هل م ع ن انقطاع استدلال المستدل يعني يسقط معناه ايش يسقط ت م ا م الثاني ان ه انخرام إن ا ل م ن ا س ب ة يعني ا ل ع ل ة تنخرم إ ذ ا قلنا انه قال احمد عمود تنخرم ا ل ع ل ة تنخرم ا ل ع ل ة ب م ف س د ة تنزه انخرام ا ل ع ل ة انخرام ا ل م ن ا س ب ة ب ا ل م ف س د ة أ ي ض ا هذا مبني على انه هذا نقط يعني وجد الحكم ولم توجد العلم وجد الحكم وجدت ا ل ع ل ة و لم يعدد لها الحكم ا كما في م س أ ل ة السفر السفر واحد سافر سفر طويل من اجل ن يترخص و عنده م ق ا م آ خ ر قصير لا ذهب السفر الطويل و ان هذا وجدت ا ل ع ل ة و هو سفر طويل لا لكنه ما يترخص تخلف الحكم لماذا ل أ ن انقرمت ا ل م ن ا س ب ة بمفسده تمام طيب يقول ا ل آ ن ركز م ع ي في ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن ا ل آ ن عرفنا الاختلافي عرفنا تعريف عرفنا الاختلاف فيها الان بيبين لنا هل هذا الخلاف لفظي ام معنوي يقول والخلف في القدح معنوي معنوي ت ع ل ي نترتب عليهم خلافا لابن الحاجب ومن تبعه ابن الحاجب ومن تبعه ي ق ل و ن الخلاف لفظي ق و ل و ن الخلاف ايش ل ف ظ هذا الباحث هنا في الكتاب ه ذ ا تخصيص ا ل ل ه قال النظر الى الزاويه الفلانيه يكون لفظي و النظر الى الزاويه الفلانيه يكون ايش معنوي وحاول اجمع بينه ولن في بحث قال والخلف في القدح معنوي خلافا لابن الحاجب ي ومن تبعه في قولهم إ ن ه لخلو مبني على ماذا عندهم قالوا مبني على تفسير العله ان فشرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم فالتخلف ق ا د م أ و بالباعث أ و المعرف أ و بالمعرف ة إ ا اذن هم عندهم إ ن الخلاف في أ ن ب أ ن النقض قادح أ و ليس قادح هذا الخلاف عندهم ي ش ل خ و ا عند من عند ا ب ن الحاكم لكن عنده شيخ ا ل إ س ل ا م يقول لا الخلف معنوي ومن فروعه أ ي ومن فروع أ ن الخلف معنوي م س ا ئ ل ي ت ل ت ر ع ل ي ه م س ا ئ ل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى الانقطاع الانقطاع للمستدل فيحصل خ ا ص يعني ه م عن انقطاع ا ل م ش ت د ل يعني أ ن ه إ ن عجز عن رده سقط استدلسي ل تمام إ ن عجز عن رده سقط ايش استدل هذا المثل ا ل أ و ل ى قال الانقطاع ل ل م ش ت د ل فيحصل إ ن قدح التخلف والا فلا يحصل يعني هذا مبني على ان التخلف قادح خلافا لمن للحنفيين الحنفي ايش ب ي خ و ل و ن و إ ل ا أي إ ن قلنا أ ن التخلف ليس قادح فلا يحصل, فلا يحصل الانقطاع للمستدل و اسمع قوله يعني و اسمع قول المستدل أ ر د ت ا ل ع ل ي ة في غير ما حصل فيه التخلف <تصفيق> هذا منه كلام من الحنفي الحنفي تقول ه وجبت العله و لم ي ز د الحكم اردت ا ل ع ل ي ة في غير في هذا ا ل م و ض و ع هل ينقطع ا ا س د ل ا ل ة م ا ينقطع استدلاله ل أ ن ه لا يرى, أنت ما تقدر إنت ما يرى لان ا ل ه لأنه أ ص ل انت ترى ان النقض قادح لان ن ق ق ل أ هذا يراه ى تخسيس ا ل ع ل ة عنده خصص العله ة خصص, العلة. خصص العلة. لانه ع ل ة و ك ل أ ن إ ذ ا كان لفظ, لفظ الشارع يقبل التخسيس من باب أ و ل ى ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة فهي مثل ا ل ن ق ظ العاب و ا ل ع ل ّ ة ا ل م س ت ن ب ط ة فهي من المجتهد تقبل التخسيس وشي ما تقبل, تقبل الان كلامه م ج ي ء يعني ماهو ليس, ليس بعيدا كلامه مجيد واضح هذا نحن قلنا لكم دائما ً نكرر العله ّ اذا ثبتت عمت فان كانت عمت ّ تكون لها حكم العموم او لا لانه يكسب وجودها وجود له الحكم فاذا كانت ملفوظه منصوب ص ف يا ع ل ا منصوب عمومها قوي و إ ذ ا كانت م س ت ن ب ط ة ف ا ي كذلك المهم ا ل ع ل السلام كانت منصوب ص ة أو ص ف ط ة إ ذ ا ثبتت عملا فلا مانع من أ ن نقول أ ن ه ا تقبل التخسيس تمام إ ذ ن نعود إ ذ ن الفرع ا ل أ و ل من فروع ان الخلف معنوي في م س أ ل ة النقد الانقطاع ل ل م ش ت د ي ن قال فيحصل ان قدح التخلف و إ ل ا اي وان لم نقل أ ن التخلف قادح كما هو مذهب الحنفيه فلا يحصل, أي فلا يحصل الانقطاع ل ل م س ت د د تمام ويسمع ل ه و قول المستدد الذي لا يرى أ ن النقض قادح إ ي ش يقول اين ق و ل القول اين ق و ل القول يا شباب أ ر د ت ا ل ع ل ي ة في غير ما حصل فيه التخلف هذا ما اقول القول حقا يكفي جواب هذا و لا ينقطع الشتاء يكفي جوابا ً منه و لا ينقطع الشتاء هذا الفرع الاول هذا هو الفرع الاول ناتي الان الى الفرع الثاني المناسبة بمفسده. انخرام ل م ا ا س بمفسدة ب ة ن ا ل م ن ا س ب ة بمفسده ا ا ي ش ن خ ر المناسبة م ب يعني من فروع تمام أ ن القادح هذا الخلاف فيه معنوي ان ل م ف س د ة أ ا ل م ن ا س ب ة وهي ا ل م ص ل ح ة تنخرم ب م ف س د ة يعني تبطل ب م ف س د ة تمام تبطل ب م ف س د ة وتقدم معنا او لا تقدم معناه ان المناسبه ة ر تبطل تمام ركزوا معي ان ا ل م ن ا س ب ة تبطل ب ايش ان المناسبة تبطل أ ا ل م ن ا س ب ة العليه تبطل بوجود مفسده راجحه أ و مساوئ و لا هذا الفرع اللي تقدم ا ل ر م ن ا ت من ث ل ا ث العليه مبني على هذا مبني ا ان نود إ ل ى الحكم ولم يود الى العلم تمام وجد الحكم ولم يود العلم و إ ذ ا ا ل ع ل م ب ا ط ل إ ذ ا العلم إيش؟ إ ذ ا ا ل ع ل م ب ا ط ل تمام قال قال وانخرام المناسبه بمفسده فيحصل ان قدح التخلف والا إ فلا نحن قلنا لكم ان ه انخرام الم... الم... اسمعوا ا ل آ ن ذكر اسم علم يعني ا ل آ ن ذكر اسم علم اذكركم ا ل م س أ ل ة ا ل ت ي ق د م ت معنا قلنا لكم نحن الكل م نحن ا ك متفق ان الحكم ي ن ت ف ي لك ه ن ا وتبطل ا ل م ن ا س ب ة ب م ف س د ة تلزم عنها ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي ة تبطل ا ل م ن ا س ب ة او لا طيب ر ف ذ س م ع ي هنا ك قلنا لكم ا ل ر ا ج ل قال ما تبطل ا ل ر ا ج ل ما قال ما ما تبطل وهناك من يقول أ ن ه ا تبطل و هناك من يقول أ ن ه ا الذين يقولون أ ن ه ا تبطل جعلوها ق ا د حاجه من ف ر و ع ا قال وانخرام ا ل م ن ا س ب ة بمفسده فيحصل أ ي فيحصل الانخرام ان قدح التخلف وان إ لا... ن ل أي و إ لم يقدح التخلف كما هو راي من ا ل ر ا ز راي من الرازي فلا, فلا يقدح التخلف ت م ا لماذا لكن ينتفي الحكم لوجود مانع الرازي راى انه ما ينخرم ولكن تبطل الا ما يحصل الحكم لوجود م ن ا س ب ة نحن قلنا لكم ا ل آ ن نخرجهم معي اسمعوا ركزوا معي نحن ا قلنا لكم في طريق لها في في بلاد لها طريقين طريق طويل و طريق قصير تمام شخص من أ ج ل يسافر سلك الطو... الطريق الطويل س ليش ك ا ل ط ر ق له الطويل ل ي قال من أ ج ل يقصر من أ ج ل يقصر قلنا لكم تمام ما هي قلنا لكم ان ا ل ع ل ة في هذه ا ل م س أ ل ة ت ب ط ل أ و لا لما وقصد قصر. القصر قصد ل ي الترخص ق قصر ص ر يعني ا ل وجدناكم أنكم تعاطي سبب ترخص ا ل ت ي ل المخص طيب و ب ن ا ك م الخلاف في هذه المساله كلهم يقولون ينتفي لكن الجمهور يقولون ا ل م ن ا س ب ة بطلت يعني ا ل ع ل ة في هذه ا ل ص و ر ة بطلت ا ل ع ل ة بطلت لا وجود لها لا وجود لها وهنا ركز معي اذا لأ... سفر طويل وجد لكن م الحكم م ا ما وجد له الحكم ما وجد وجد سفر طويل لكن هل له يقصر لا يقصر إ ذ ا نقض او ليس نقض نقض هذا عند الذين يرون انه نقض الرازي ما يرى انه نقض لماذا ل أ ن ه يقول ا ن خ ر ا م ا ل م ن ا س ب ة بمفسده ليس ناقض و إ ن م ا هو مانع من موانع العلم ة ا ن من ع م ولهذا ا ن ع قال لك الان ف ي ح ص ل ان قدح التخلف و إ ل ا أ ي و إ ل ا إ ن لم نقل أ ن التخلف قادح كما هو راي الراجي فلا, فلا يقدح لكن ينتفي الحكم ي عند ي ع ن الراجي أ ي ض ا لوجود المانع وعند ا ل آ خ ر ي ن ينتفي الحكم لانتفاع ا ل ع ل ة من ل ا ا ن خ ر ا م ا ل م ن ا س ب ة بمفسده هذه ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على أ ن هل الخلاف لفظي أ م الخلاف ايش معنوي المساله م ب ن ي ة على أ ن الخلاف معنوي قال وغيرهما بالرفع يعني غير الانقطاع و ا ن خ ر ا م ا ل م ن ا س ب ة بمفسده بالرفع اي غير المذكورين كتخصيص ا ل ع ل م هل يجوز تخصيص العله ام لا إ ن قلنا أ ن الخلاف لفظي يجوز ت ق س ي س العلم و ن ق و ل ن ا أ ن الخلاف معنوي ما يجوز ت ق س ي س العلم قال فيمتنع ان قدحت تخلفه و إ ل ا إ ي ش و إ ل ا ث ل ا تمام هذه اذن هذه م ب ن ي ة على أ ن هذا الخلاف ل ف ص ي ص العلم يعني هذا صاحبنا هنا يعني مال يعني يعني مال في ا ل م س أ ل ة هذه قال قال اختلف ا ل ع ص و ل ي و ن في نوع الخلاف ت ق ص ي ص ا ل ع ل ة على منهبه الآن انتهينا من انتهينا ا ل آ ن يا شباب من تعريف النقد تمام الخلاف فيه هذا الخلاف لفظي هذا ل خ ل ا ف إ ي ش ا ل آ ن كل من اعترض على دليلك بالنقد كيف ترد عليه كيف ترد على من اعترض على دليلك بالنقد كيف نرد عليه الان سياتينا الردود ة تمام الردود هذه تحتاج لها ت م ك ي ل ه مسحوا ا ل ش ب و ر ه مسحوا ا ل ش ب و ر ه م ن د ن ا س ا ل ش ب و ر ه بسم ا ل ل ة مسحوا ا ل ش ب و ر ه ل ا ف ن ا س ي ب ا ل ع ج ل ما بكزولي ا ل ع ج و ل طيب ا ل ج و ا ب ا ل أ و ل はい。 هذا مثال أ ح س ن مثال البناني أ ن عله الربا في الكرد يركز تمام تمام فيركز مثلا ت ر ا ط المعترض قاله المعترض إ ي ش يقول فيقول ا ل م ع ت ر د فيقول المعترض جعلك فيقول المعترض فيقول المعترض ج ع ل ا عله الربا هي الفعل منقوض م من جبش تعني الغرب فانه مكين وليس برغب فانه مكين وليس الا تقرا لك وجدت العله وهي ا ل ك ل ولم يوجد الا اطيب وجدت العله وهو ا ل ك ي ل ولم يوجد الا اطيب التوا ل ت و فيجيب المسلمين فيجيب امام المسلمين لا اسلم ان العله امام بان بوسين الكيل م و ج و د ة بالجنس بل هو مال بل هو موجود بل هو موجود وليس هذا الكتاب ا ل م ش ت غ ل قال إ ن ا ل ع ل ة في الربا ء هي الكيل في المره اعترض عليه المعترض ا قالوا عدتك هذه م ن ق و ض ة ل ل أ ن ه ا وجدت وجد الكيل في الجبس و ج د ا لا ك ي في ل ج بيوده س ولا ربويه تخلف الحكم او لا مع وجود الوصف او لا دخلنا في الحكم مع وجود ماذا الجواب الجواب ن ق و ل ه منع وجود العلم نوع؟ منع وجود العله ي ا تماماً تفكر ي الاعتراضات الجواب في الاشي ا والأولى فيه ي إيش ن و ع هذي؟ إيش نوع ا ل و ا م ا هو ا ل ل و ان وش و نوعه ع ه إنه ن أ ا أمنع وجود ا ل ع ل ة في ا ل ا ل ب م ن العلة تركت م و ج و د ة في ا ل د م ش بل هو إيش؟ الدمشه م ا ج و د ه تابع نحن اول باول ل هذه ا ل أ ي ا م عندك اختبار عندك ا و ر ا ت عمل تصور لها تمام رتب وقتك تابع نحن اول باول الامثله اللي نجيبها وهذا يخصم ونكتب ليله الاختبار بدنا الناس بقرون في قلب انت احسن يوم عندك ما بتتعب بتراجع خانه قلب خذ راجعتها م ش ا ل ك ا ل ع ي ن د بتتعب فيها شوي منتهى وهذا خذوا مراجع معك ك ن ت تقوم بتعجبين د ر ج طيب هذا المثال هذا الجواب هذا لا、طيب. الجواب الثاني منع انتفاء الحكم الجواب ا ا ل ث ن يعني م ن ا ت ف ا الحكم ع ن ي أ ن ت تقول ي ا ل آ ن ان الحكم انتفى أ ن ا أ ق و ل ل ك الحكم انتفى بل الحكم ايش موجود أ ن ت تقول لي انه تخلف الحكم عن وجود العلم ا لا الحكم موجود لكن بشرط لا ما يفيده الجواب إ ن لم يكن و مذهبه انتفاء الحكم هذا مدهبك شابه بهذا هذا هاي لا ما أنت أصلا انتفاع الحكم أنت لا بهذا كيف لا ما لا مكابرة مكابرة ذات اثنين ذات تقول تقول لي تخلف لي أقوم أقوم قرأ أنت أنت إثنين كيف في في إيش؟ الوزن. العله و ا في التمر العشر ا ل ع ل ة في التمر تمام الوزن قالوا المعترض فاعترض عليه المعترض بالنقضه فينقشين ب ا ل ن ق ض قالوا ي ش ش ع ل ك الوزن いい مثلا عله الرجم في ا ل ز ن ه تمام ع ل ة الرجم في ا ل ز ن ه تمام ع ل ة الرجم هي الزنا فيعترض المعترض ل أ ن ه وجد الزنا ا ل ع ل العلة غير م و ج و د ة في م ع ت ر ق ت ه المثال الاول ع ل ة قال ا ل ع ل ة م و ج و د ة في الجبس قلنا له لا نسلم أ ن ا ل ع ل ة م و ج و د ة في الجبس تمام اثنين منع انتفاء الحكم في ذلك الجواب, الجواب الثاني منع انتفاء الحكم هو قال وجد الحكم تخلف الحكم مع وجود ا ل ع ل ة نحن نقول ما تخلف الحكم مع وجود ا ل ع ل ة بل وجد الحكم مع وجود العلم ئ بشرط إ ن لم يكن انتفاؤه مذهب إن المستقل م يكن الا ن ت ف ا ا ء ح ك م مذهب ل وإلا م م س ت ق ي فلا يتعتدل انا أ مثلا م ذ ه ب ي إ ن التفاح غير ربوي و جيت لما ارد عليه أ ق و ل له لا أ س ل م أ ن الحكم انتبه بل ربوي. أنت مذهبك؟ إن التفاح ربوي قلنا لي م ق ا ب ر ة اصلا أ ن ت م ذ ه ب ك إ ن التفاح ليس ربو كما حين قلنا تفاح ر ب و ي ه ذ ه م ك ا ب ر ة إ ذ ا ركز معي منع انتفاء الحكم ما يفيد تمام ما يفيد إذا لم, لم, ومنع لم يكن ومنع انتفاء الحكم إ ان انتفاعه مذهب لم ت ل المستدل إذا مذهب كان انتفاع مذهب ما يكن ف فلا ي يتأثر د جدا غال وإلا جواب إلا بأن ا انتفاءه مذهب المستدل لا يتاتى الجواب بمنح ا ن ت ف ا ء ه لا الحكم هذا الجواب الثاني الجواب الثالث بيان المانع او بيان فقد الشرط نبين المانع ونبين فقد الشرط لما نبين ان الحكم تخلف لوجود مانع ا ل ع ل ة او ان الحكم تخلف لعدم وجود الشرط قال او بيان المانع او بيان فقد الشرط بينا بيان فقد الشرط لا بيان المانع مثال ذلك يجب القوى بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد تمام لا الحكم ايش ا ل ع ل ة القتل ا ل ع م د العدوان ف إ ن نقض بقتل ا ل أ ص ل فرعه نقض بقتل ا ل أ ص ل فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن ا ل ع ل ة تخلف الحكم هل يقتل ا ل أ ص ل بقتل الفرع لا فجوابه منع وجود ا ل ع ل ة في ذلك ف ج و اذ ب ه منع وجود العلة وجود في ل ك إذ يعتبر فيها عدم أ ص ل ي ة القاتل يعني يمكن ق ا ل ك في ا ل م س أ ل ة ذ ي نجيب بمنع وجود ا ل ع ل ة ب أ ن نقول ا ل ع ل ة بل نجعلها م ر ك ب ة بل ما ه ي من ل ث ن ي ن نقول ا ل ع ل ة القتل العبد العدوان لا بد ليش لغير أ ص ل تمام وأه والقاتل غير اصل لما ن د ع ل هذا من العله نفسها بيكون الجواب بسببها من منع, منع وجود العله او لما ن د ع ل الاخوه هذه مانع بيكون الجواب ببيان له المنع او نقول ان التخلف لمانع ايش هو المانع وهو ان الاصل كان سببا ل إ ي ج ا د فرعه فلا يكون سببا ل إ ع د ا م أ ص ل ه ولا يكون سببا ل إ ع د ا م أ ص ل والله طيب ب ع د هذا طيب كلنا بعد ط ل ح لكم من أنا طلح. إنت الان أ ن ت ا ل آ ن كل واحد منكم يسوي له قراشه خ ا ص ة ب ا ل ق و ا ع كل, كل قادح يكتبه تمام ي ل خ ص ه تمام تعريفه الخلاف فيه كيف نجيب عنه تمام و ثم يسوي له أ م ث ل ة تطبيقيه ثم يعمل له أ م ث ل ة ايش يعمل أ م ث ل ه ايش امثله ت ط ب ي ق ي طيب ا ي خ بسم الله واصل واصل ع ب ق ي لنا عشر د ق ا ئ ق عشر د ق ا ئ ق طيب ا ل آ ن المسائل اللي بيذكرها ا ل آ ن بنت اجمعين المسائل التي سيذكرها تمام سيذكرها ا ل آ ن بعض المسائل ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل بال م ن ا ظ ر يعني ا ل آ ن نحن اهم شيء ا ل آ ن عرفنا, عرفنا م ا ه ي النقد عرفنا الخلاف فيه عرفنا ان الخلاف معنوي وفروع الخلاف المعنوي عرفنا, عرفنا كيف نجيب عنه الان الكلام مسائل ج ز ئ ي ة فيما تعلق بالمناظره في عندنا في ا ل م ن ا ظ ر ة مستدل وفي عندنا معترض الان هل يجوز؟, هل يجوز للمعترض أ ن يستدل على وجود العلم قالوا انا لا اصح قالوا أ ن ا أ م ن ع وجود العلم رد عليه قالوا لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة م و ج و د ة في فيما اعترضت به قام الخصم قالوا أ ب د ا ا ل ع ل ة م و ج و د ة أ ن ا باثبتها لكم هل للمعترض أن, ان يثبت وجود ا ل ع ل ة فيما ا ع ت ر ض به قلنا لا ا ل أ ص ح ليس له ل أ ن هذا يؤدي إ ل ى انتشار ا ل م ن ا ظ ر ة و ي ا د ي هذا ا ل ا ن ي ك و ن ه ذ ل ك ا يجب ا يكون هذا المكان ي ن يكون هذا ا ل يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ب ان ي ك و هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ح ا م ي ن ي ق و ل و ا م ع ا ن ي ب ع د ا ل ج و ا ب ج و ا ب خ ل ا ص ج و ا ب ن ا ع ل م ك ا ن ي ج ان يكون هذا المكان ان يكون هذا ا ل ا ن يجب ان يكون هذا ا ل ك ا ن يجب ان يكون هذا ا ل ح ق ن ا ج و ا ب ن ا خ ل ا ص ع ل ي ك ج و ا ب ن ا خ ل م ك ا ن ي ب ان يجب ان ج ب ان و ا المكان ي ب ان ج ا ك و ن ا ا ل ا ن يجب ان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ان ي ك و ل ك ا ن يجب ان ي ب يكون هذا ل ك ا ن يجب ان يجب ان يجب ان ي ل ا يا ل هذا... هذا جدل مني على اجابه عنه ا تمام المهم ان يشيب جوابا مقبول اقرا بسم الله وليس للمعترض بالتخلف استدلال على وجود العله فيما اعترض به عند ا ل أ ك ث ر من ا ل ن ط ا ر ولو بعد منع المستدل وجودها لانتقاله من الاعتراض إ ل ى ا ل ا س ت ق ل ا ل المؤدي إ ل ى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إ ب ت ا ل ا ل ع ل ة وقيل له ذلك إ ن لم يكن ثم دليل اولى من التخلف بالقدح و إ ل ا فلا وقيل له ذلك ما لم تكن العله حكما شرعيا إ ذ ن ا ل آ ن م س أ ل ة من مسائل ا ل م ن ا ظ ر ة السؤال هل يجوز للمعترض بالتخلف أ ن يبين وجود ا ل ع ل ة فيما اعترض به هذا ن شيخ ا ل إ س ل ا م ليس للمعترض تمام بالتخلف ا س د ل ا ل على وجود ا ل ع ل ة فيما اعترض به عند الاكثر عند اكثر ل من من, من النظار يعني من الجدليين النظار هم الجدليين أ ص ح ا ب علم ا ل م ن ا ظ ر ة ل أ ن هذه ع ب ا ر ة عن مصطلحات حuggling ا ل م ن ا ظ ر ة بس ضوابط المناظره ص ح ي ح ا لذلك ما يحبره ابدا ً يستدل على وجود العله فيما اعترض به سواء كان قبل ما يمنع او بعد ما منع ولهذا قال لك ولو بعد منع المستدل ي وجوء سواء كان قبل ولا بعد من باب ه ولا بعد ليش ذكر لك العله في المتن وقال لك, لك لماذا لانتقاله لانه بينقلب من معترض لا مستدل وبهذا سيضيع منصب ا ل م ن ا ظ ر ة ويؤدي إ ل ى ض ي ا ء منصب له ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل م ن ا ظ ر ة عندنا واحد م س ت ن ل واحد معترض واحد سائل واحد مجيب ا ل آ ن معا فيتضح لنا السائل من المجيب لن يتضح المستدل و هذا الانتقال محذور في المناظرات ل أ ن ه يؤدي إ ل ى انتشار الكلام و عدم ضبطه المناظره لا ت ق و ل لها نهايه ما في الا ا إ ه ا ه ذ ا ش ط ط ت من الكلام تمام طائف قال انتقاله من الاعتراض إلى المؤدي الى ا ا المؤدي س ت د ل ل إ الانتشار قال وقيل له ذلك القول الثاني قال من النبضات بلوه ذلك لماذا ليتم لي ي مطلوبه من ابطال العلم لان مطلوبه ابطال العلم دعوه يستدل عليها القول الثالث له ذلك إ ن لم يكن ثم دليل أ و ل ى من التخلف ب ا ل ق د م و إ ل ا فلا يعني إ ن كان هناك دليل ثم يعني هناك إ ن كان هناك دليل أ و ل ى من ا ل ت خ ل ص تمام له ذلك و إ ل ا تمام ان كان هناك دليل ليس له ذلك و الا يكون له دليل له ذلك القول الرابع و قيل له ذلك ما لم تكن العله حكما شرعيا اذا لم تكن العله حكما شرعيا له ذلك أ م ا إ ذ ا كانت ح ك م ة ش ر ع ي ة فلا يجوز له ل ك لكن ا ل أ ك ث ر من الاضرار وعليه الحسن انه ما يجوز ل أ ن ه سيؤدي إ ل ى الانتشار المحظور في المناظرات الانتشار المحظور المناظرات عليه إله فضلوا التار منا في بسيئة عنده شيء كيه عندنا في ا ل أ س ب و ع العاشره ا ل أ س ب و ع الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ا ا ل خ م س عشر الثالث عشر م ر ا ج ع ة إ ذ ا مشينا على هذا ا ل م س ج م ر ض و خ اذا <تصفيق> بقينا على ا ل م س ق هذا ان شاء الله ما فيش فاضي الى <سؤال> اله الان دخلنا ان شاء الله ي ق و ل نحن دخلنا في ا ل قسم العش اركان القياس اخذت واحد اثنين ثلاثة. ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه, سبعة سته اسابيع سته, ستة اسابيع وقوادف ا ل ع ل ة ا ل م س ا ل ك ا ل ع ل ة أ ر ب ع ة أ س ا ب ي ع صارت له ع ش ر ة أ س ا ب ي ع نحن اليوم في نهايه, نهاية السابع ة ن ه ا ي ة ا ل ع ا ش ر ة إ ذ ن ا ل أ س ب و ع القادم ب يكون معنا الحادي ا الحادي عشان مطلوب الحادي عشان الحادي عشان كمان علاقه ي ح ل ع المشوار ا ل س ت س ا ر ط ا ج ر و ا أ و ل في أ و ل ما تتعبون في الاختبار الاختبار ث ل ا ث ة أقسام ا ل ا ر ث ل اقسام ث ة أ كل قسم بعشرين درجه السر الحاصل كم, ست كم ست ست. الأول ستون ل الأقسم ا ي في القسم الثاني. في, القسم في القسم الثاني هذه الأسئلة الآخر أقسم أقسم المشاهد بعدين بتكون متداخله ها؟ ل ربنا、أحسن.